يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثموا ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكره واتقوا الله ان الله تواب رحيم يا ايها الناس قلقناكم من ذكر وانسا و جعلناكم فجعلناكم صعابا وقذى في أعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيع الله رسوله لا يلتكم لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آل وتابوا وجاهلوا وجاهلوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بذينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن يسلموا. قل لا تمن لا بل, بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون